يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يد الله رسوله الله, الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتهم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقوة ولا تجهروا القضوك جهد بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وننتم لا تشعرون إن الذين إلا الذين امتحنوا الله لهم ان الذين يمازحونك منهم نظرا ان اكثرهم لا يكتبون ولو انهم صدوا حتى تخرج لئن كان حقا ولكن والله هو يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فَاسِقٌ بنبى ان تصيبوا أن تصيروا قوما بجهات فتصبحوا على ما فعلكم نادلين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن ولكن الله حفّب عليكم الإيمان زينهم في قلوبكم وترّن إليكم الكفر والقسوق والعسيان أولئك هم فَلَمَّا رَنَّ اللَّهُ وَجَمَعَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ طَائِفَتَانِ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا الَّتِي تبني حتى أَمْرِ اللَّهِ فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل ونقصقهم إن الله الحكم المقصقين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويهم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يصحبون من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم ولا تلمسوا انفسكم ولا تنافسوا في سَادِسٌ مُنْفُسٌ قُمْ بِاقْتِلَامَن وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فَأَنَّا ذَلِكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَثِيرًا مِنَ إن وَلَا تجسسوا وَلَا, تجسسوا ولا أي حب أحدهم أن أخيه واتقوا الله إن الله رحيم يا أيها الناس إنا غلقناكم من ذكرهم بَعْدُ وَقَرًا إِلَيْكَ تَعْرِفُ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ خَبِيرٌ قالت ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسله لا من أعمالكم إن الله انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يوتوا وجاهدوا, وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون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 فإلا هو يمنوا عليكم أن هداكم بالإيمان إن كنتم إن الله يعلم في السماوات والأرض والله بصير من ما تعملون